قُرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْدُومٌ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الزَّلَعَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 مِنَ السَّمَاءِ فَضَلُّوا فِيهَا يَرْجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْفُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ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 وَأَرْسَلْنَا مِياهًا حَلَوَاءَ قَحَفَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِن اننا نحن نحيي ونميت ونحن الورفون ولقد عللنا المستقدمين منكم ولقد عللنا المستاخرين وان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون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 قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لدشاء خلقته من صلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فانذرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنذرين الى يوم الوقتل المعلوم قال ربي بما اهويتني لا زين لنا لهم في الارض ولا اوينهم اجمعين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 منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون قد خلوها بسلام آمين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين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 وَلَمْ بِئُومَ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَرَجُلٌ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 وَلَّن قَال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُوسَى نَقَال إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا أَن نُّطْعِمَهُ فَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ اجْمَعِينَ إِنَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا بِهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُبْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِن نَرَصُدُكُمْ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَدَّيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ الْقَوَامَةِ قُطِعَ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 عام وك انهم في سكرتهم يا مهوم فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين وانها لبسبيل ان في ذلك لآية للمؤمنين وان كان اصحاب الايكة لظالمين فانتقمنا منهم وانهم ما لبا اماما مبين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين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 من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل انني الم الذين مبين كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيم وقل انني ان الذي مبين كما عن المقتسمين الذين جعلوا القران عظيما فوربك لا نسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين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 يا كلي اليقين